السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله بالخير. حياكم وبياكم وجعل فرجوس مثوايا مثواكم وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومة ويجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة نحن في ليلة الجمعة في ليلة العشرين من شهر شوال سنة أحدى واربعين واربعين بعد الألف ليت الحادي عشر أو الثاني عشر عفوا من شهري يونيو ستة سنة عشرين وألفين وما زلنا مع كتاب الأصول الثلاثة والثلاثة الأصول لشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تعالى والمتوفى سنة ستة ومائتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا في هذا الكتيب اللطيف الطيب المبارك عند قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأصل الأول قال وهو معرفة الله تبارك وتعالى قال فمن قيل لك من ربك والربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس له معبود سوى وصلنا إلى كلام من كثير رحمة الله تبارك وتعالى قال الخالق لهذه هذه الأشياء المستحق للعبادة فتكلم عن استحقاق الله تبارك وتعالى العبادة والآن نشرع في بيان أنواع العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده دون غيره جل في علا قال المؤلف رحمة الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبه والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها الأصل في العبادة أنها لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى ولا يدعى إلا الله جل وعلا هذا هو الأصل فإذا دعية غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الكفر وكذلك إذا استغيت بغير الله إذا استعين بغير الله إذا خيف من غير الله إذا رجى غير الله إذا ذبح لغير الله إذا نذر لغير الله وهكذا لأن هذه عبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى تفصيلا فيها إن شاء الله تعالى سنبينه في مكانه. ثم قال رحم الله تبارك وتعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد دالي الله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر طبعا قول المؤلف في بداية كلامه مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذا سيأتي تفصيله وذكره عندما يتكلم عن معرف دين الإسلام وهو الأصل الثاني ما دينك معرفة دين الإسلام هو الإسلام والإيمان والإحسان المشهور من حديث عمر رضي الله عنه أو لنقول من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجى البيت قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال هم الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني على الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه يراك هذه مراتب الدين كما سيذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن ما هو دينك وما دينك عندما يسأل الإنسان في قبره من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم ولكن هنا ذكره على سبيل الذكر ثم سيذكره ان شاء الله تعالى على سبيل التفصيل وسيذكر معه أيضا حديث عمر الذي ذكره الآن رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم محمد فذكر одну كثيرة كما قلنا الدعاء الخوف الرجاء التوكل الرغبة الرحبة الخشوع الخشية الإنامة هذه كلها أعمال قلوب كلها أعمال القلوب ما عدا الدعاء إنه يكون باللسان لكن الخوف الرغبة الرحبة الرجاء الخشوع التوكل الاستعانة هذا كله من أعمال القلوب وقد تظهر بعضها على اللسان كلاستغاثة والاستعانة والدعاء لكن الأصل في هذه العبادات أن أعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال البدن قال والدلي قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحده المساجد هنا هل هي المساجد المبنية المعرفة الجوامع أو المساجد السجود يعني أعضاء السجود المقصود بالمساجد أعضاء السجود للجبهة والكفان وركبتان والقدمان هذه المساجد التي يسجد الإنسان عليها. قال هذه المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي أنت ساجد سواء كنت في المسجد في البيت في الصحراء في أي مكان السجود لا يكون إلا لله وبالتالي لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى أن المساجد لله أي السجود مواضع السجود لله فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان أيا كان هذا الأحد كان نبيا مرسلا كان ملكا مقربا كان وليا كان شيطانا كان أبا كان أما كان راضيا كان غير راضا بغض النظر حجر شجر أي شيء لا يسجد إلا الله ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وطالما ذكرنا هذا نبين فقط نسأل وهي السجود لغير الله تبارك وتعالى فيما يدعيه البعض من سجود الملائكة لآدم أو أمر الله تبارك وتعالى الملائكة يسجدوا لآدم وكذلك سجود إخوة يوسف مع أبيه وأمه ليوسف صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبيه هنا كما قال الله تبارك وتعالى ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدة هذا السجود؟ ذكر أهل العلم أن السجود نوعان: سجود العبادة وسجود التحية. وسجود العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وأما سجود التحية فهذا كان مباحاً، اللي هو سجود الإكرام وليس سجود العبادة. سجود العبادة لا يجوز إلا لله في كل زمن ومع كل أحد وفي كل مكان أبداً. أما سجود التحية فكان مشروعا كان جائزا وهو الذي أمر الله به. الملائكة أن يفعلوه لآدم ليس سجود عبادة وإنما سجود تحيه حيوه بالسجود وكذا الأمر بالنسبة لسجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام إنما كان سجود تحيه سجود تحيه وليس سجود عبادة ولذا لما جاء معاذ من جبل من اليمن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله اليمن فلما جاء وراء النبي سجد له صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معا يعني لماذا تسجد لي قال رأيتم يسجدون لملوكهم وبطارقتهم فأنت أحق بهذا فنهاه النبي عن ذلك وقال إن هذا لا يجوز إلا لله خلاص إذن كان جائزا في أزمنة سابقة في شرع من قبلنا لكن في شرعنا لا يجوز السجود سواء كان سجود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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنمى داخرين الدعاء لا شك أنه عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وأما الدعاء مخ العبادة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وليس الدعاء مخ العبادة والمعنى واحد في النهاية أن الدعاء هو معظم العبادة أو أهم العبادة أو ما شبه ذلك من المعاني كما تقول الحج عرفة أي أهم ركن في الحج عرف لأنه بفواتي يفوت الحج كله فالقصد أن الدعاء هو العبادة أي العبادة الصادقة الخالص لله تبارك وتعالى والدعاء يشمل العبادات كلها ولذلك قال أهل العلمي الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة يعني هناك دعاء للمسألة وهناك دعاء للعبادة دعاء المسألة وهو أن الإنسان يسأل الله شيئا سبحانه وتعالى يعني يريد من الله شيئا مثلا عنده مريض فيقول الله مش مريضي الله مش مريضي هذا وإن تضمن أيضا الاستغاثة يعني بالله تبارك وتعالى فيقول الله مش مريضي يريد شيئا معينا رجل فقير يقول اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك اللهم اغنيني من فضلك فهذا يريد مالا رجل عليه دين هذا دعاء وهذا دعاء مسألة يطلب شيئا معينا من الله تبارك رب اغفر لي يطلب مغفرة الله تبارك رب خاصة اذا كان قد اذنب ذنبا معينا فينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى يقول رب اغفر لي رب سامحني رب تجاوز عني وهكذا هذا دعاء مسألة يسأل الله تبارك وتعالى وهو متضمن للعباد لانه أمرنا أن ندعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله من لم يسأل الله يغضب عليه فهذا يعني مجرد الدعاء حتى لو كان لمسألة هو عبادة في حد ذاته وذا قال أهل العلم دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان يعني متلازمان لأن كل دعاء مسألة هو عبادة في حد ذاته هو دعاء عبادة ولكن قد يكون دعاء العبادة ليس دعاء مسألة في ظاهره لكن في حقيقته هو كذلك فإذا هما شيء واحد ودعاء العبادة كان الإنسان يعني يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم ونهن مهتدون فإما أن نكون نقصد بهذا ثبتنا وإما أن نقول زدنا هدايا وإما أن نقول اهدنا فيما سيأتي من الأمر كل هذا وارد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد اللهم استغفرك توب إليه أو يقول توب إضافة إني اتوب إلى الله في اليوم مئة مرة صلاة ربي وسلامه عليه فهنا عندما يتوب النبي إلى الله تبارك مئة مرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك ذلك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ومع هذا يتوب إلى الله تبارك ذلك إذن لماذا يدعو عباده؟ ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلوات الله عليه وسلم الدعاء إن أحدكم إذا قام يدعو ربه فهو بين ثلاثة أمور إما أن يستجيب الله له وإما أن يصرف عنه من السوء مثله وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة قال الصحابه إذا نكثر قال الله واكثر فان انسان يدعو الله ما يذكر في باله شيئا معينا يريده عندما نصلي مثلا الله تبارك وتعالى ونقول في دعاء الاستفتاح اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما باعت المشرق والمغرب اللهم نقين من خطايانا كما ينقى الثوب من الدنس اللهم اغسل خطايانا بالثلج والماء والبرد هذا الدعاء عباده هو مساله لكن ليست مساله ملحه الان شيء نطلبه الان ولكن نتعبد الى الله تبارك وتعالى بهذه المثال وبهذا تدخل كل العبادات في دعاء العبادة كل العبادات تدخل في دعاء العبادة صلاتنا تدخل صيامنا يدخل زكاتنا تدخل جهادنا أمرنا من معروفنا هنا خوفنا رجاؤنا استغاثتنا خشيتنا حبنا بغضنا كلها تدخل لماذا؟ لأننا إنما نفعل ذلك رجاء الجنة رجاء الجنة والنجات ونجات من النار إذا في النهاية نبي شيء فعندما نصلي نريد شيئا ماذا نريد نريد أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار مع أن ما سألنا هذا الأمر لكن ما عبدناه سبحانه وتعالى إلا لهذا الأمر فنحن نعبد الله تبارك وتعالى حبا وخوفا ورجاء حبا في ذاته سبحانه وتعالى وبإنعامه وما بكم من نعمة فمن الله وحب في ذاته سبحانه وتعالى الكمال في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه جل وعلا وكذلك نعبده خوفا من النار ونعبده رجاء الجنة فكل عمل نفعله نتقر به الله تبارك وتعالى في النهاية هو الدعاء لأننا نطلب من الله شيئا سبحانه وتعالى فالقصد إما أن يكون هذا الدعاء دعاء مسألة شيئا ملحا نريده الآن أو دعاء مسألة ندعو ونحن لا نحضر شيئا معين نقول ربغ في اللي رب ارحمني رب ك عام دعاء عام كل يوم أقول ربغ في اللي ذنبي كل له دقه وجل على وسره مثلا كل يوم أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كل يوم أقول ربغ في اللي ربغ في اللي وأنا لا أستحضر شيئا واحيانا لا أستحضر ذنبا فأقول رب اغفر لي هي هذا الدم أستحضر طلبا اللهم اكفني لحلالك عن حرامك اللهم فرج عني هذه الكربة وغير ذلك من الأمور فالدعاء إذن دعاء المسألة لشيء معين أريده دعاء العبادة هو الدعاء بشكل عام الذكر كل الذكر دعاء كل الذكر دعاء لأن نرجو من هذا الذكر الأجر من عند الله تبارك وتعالى الخوف من الله دعاء لنرجو بهذا الخوف أن يثيبنا الله تبارك الله نتقرب إلى الله بالخوف منه نتقرب إلى الله برجائه لما نحصل حسنات إذن دعاء حتى ننال هذه الحسنات فهذا معنى قول أهل العلمي أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة لله تبارك وتعالى هنا استدل بقول الله تبارك وتعالى وَمَنْ يَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَهًا آخَرَا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ثم قال إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله إلها آخر دع طيب هذا الذي يدعو مع الله إلها آخر ما وضعه قال انه لا يفلح الكافرون سماه كافرا سماه كافرا لماذا لانه صرف العباده التي هي الدعاء لغير الله تبارك وتعالى ومثل ذلك الله تبارك والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء اليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ما قال دعاء الداعين دعاء الكافرين إلا في ضلال فسماهم كافرين سبحانه وتعالى له دعوة الحق معناها دعوة غيره باطلة وإذا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ثم ذكر لهم مثالا قال كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغه لو الإنسان وضع يده هكذا في الماء لم ينزل ليشرب ولم يرفع يده ليشرب وإنما هو ما زال مستقيم الظهر وما زالت يده في الماء كيف سيصل للماء الماء لن يصل الماء يقول كباصة كفيه إلى الماء ليبلغه وما هو ببالغه ما يصعد إما أن تنزل إلى الماء وإما أن ترفع الماء إليك وإلا مجرد وضع اليد لا ينفعك الله تبارك وتعالى شبه الذين يدعون من دونه سبحانه وتعالى بهذا الذي يبسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه قال وما هو ببالغه ثم قال وما دعاء الكافرين الا في ضلال وذكر قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ادعوني استجب لكم ثم ماذا ان الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء جعله عبادة وهو كذلك فالدعاء عبادة إذن فالذي يدعو غير الله عبد غير الله سبحانه وتعالى وذلك قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجهنم داخرين والعياذ بالله أي خزايا مذمومين عند الله سبحانه وتعالى والدعاء كما قال أهل العلمي يمكن أن يكون في ثلاثة أحوال يعني المحرم الدعاء المحرم الذي يكون لغير الله سبحانه وتعالى دعاء الميت دعاء الغائب دعاء حاضر بشيء لا يقدر عليه إلا الله كل هذا شرك كيف لماذا صار شركا أما دعاء الميت فلما ندعو ميتا سواء كنا عند قبره أو كنا بعيدين عن قبره عندما ندعوه ماذا نريد أو عندما يدعوه البعيد ماذا يريد من دعائه لهذا الميت هو واحد من اثنين إما أن يعتقد أنه ميت وإما أن يعتقد أنه ليس بميت إن اعتقد بأنه ميت فهذا من الس من السخف والجهل كيف تدعو إنسانا لا يسمعك ما يمكن أبدا فإذا هذا جهل من هذا أو يعتقد أنه ليس ميت. إذن هذا هو الله والعياذ بالله ولذلك يقول الله تبارك وتوكل على الحي الذي لا يموت من هو الحي الذي لا يموت إنه الله سبحانه وتعالى فإذا دعا ميتا قال هذا أيضا هو الحي الذي لا يموت طيب هو مات فعندما يدعوه ودع الحي الذي لا يموت العياذ بالله في ظنه وهذا هو الكفر لأن الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى وكذا الأمر إذا دعا غائبا إذا طلب من غائب يا فلان وهو لا يسمعه بعيد في بلد آخر أو في مكان بعيد عنه وهو لا يحضره فعندما يدعوه من دون الله يعتقد أنه يسمعه إذا هذا هو عالم الغيب والشهادة أعطاه, أعطاه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وجعله عالم الغيب والشهادة وعالم الغيب والشهادة هو الله هو الذي لا يغيب سبحانه وتعالى فإذا دعا هذا الغائب كأنه يقول هذا عالم الغيب والشهادة هذا الذي لا يغيب وأيضا أشركه بالله تبارك وتعالى من هذا الحالة أما دعاء أحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله فكذلك جعله منزلة الله جل وعلا كان يسأله الولد أو يسأله الجنة أو يسأله مغفرة الذنوب أو يسأله الرزق الحلال هذا كله لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا طلب هذا من غير الله فقد جعله إلها مع الله تبارك وتعالى طيب ما الذي يجوز لأن نطلبه من الناس الذي يقدرون عليه والذين يكونون أحياءا والذين يكونون حاضرين فإذا سألت حاضرا حيا شيئا يقدر عليه فهذا ليس بمحرم كان أقول لابني ابني أعطني ماء هذا دعاء طلب أعطني ماء وهو يسمعني ويمكنه أن يقدم لهذه الخدمة وهو حي فهذا لا بأس به أما أذهب إلى ميت وقل اسقني ماء او انادي غائبا في بلد اخر او في مكان بعيد وقل اسقني ماء هذا لا يجوز فالقصد اذا الدعاء المحرم الشركي هو دعاء غائب او دعاء ميت او دعاء احد شيئا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى كل هذا والعياذ بالله من الشرك المخرج من اما دعاء حي حاضر شيئا يقدر عليه فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يعني كل مسألة يذكرها المؤلف الدعاء الخوف الرجاء الاستغاثة كل وأمثاء النذر والذبح كل هذه كلها يذكر لها دليلا وهذه ميزة تأليف مؤلفات الشيخ محمد بن لهب رحمه الله تعالى حتى من قرأ كتاب التوحيد كتاب التوحيد كمثال يعني تبتجد ما فيه أي تعليق للشيخ محمد بن لهب تقريبا تقريبا لا يوجد اي تعليق للشيخ محمد بن لهب الا شيء اليسير جدا لكن اختار عناوين الابواب واختار الايات والاحاديث المناسبه لهذا الباب الايه كذا الحديث كذا عناوين الابواب اختار عناوين مميزه للأبواب ثم ذكر آية وحديثا آية وحديثا أو قولا لبعض أهل العلم وختم ذلك بما يستفاد فالقصد إذن أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حريص جدا على قضية الأدلة كل مسألة يتكلم بها لابد فيها من الدليل فيذكر الدليل عليها كما ذكر الأدلة على أن الدعاء لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى الآن يذكر الخوف قال قوله تعالى فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لماذا؟ لأنه لا يجد الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى والخوف كما قال العلم خوفان أيضا خوف الطبيعي وخوف العبادة خوف العبادة هو الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله أما الخوف الطبيعي فيمكن أن يقع من الإنسان أنا الآن لو جاءني سبر أو جاءني إنسان معه سلاح أشره في وجهي أشعر بالخوف أو جاءتني سيارة مسرعة أشعر بالخوف هذا خوف طبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان ومنها قول الله تبارك وتعالى موسى فخرج منها خائفا يترقب وقال الله تبارك وتعالى فأوجس منهم خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى هذا الخوف الذي يشعر به الإنسان جراء يعني سيار سيجدمه جبل سيسقط عليه وحش سيأكله إنسان سيقتله هذا خوف طبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان خوف الطبيعي ما الذي يلام عليه الإنسان خوف القلب اللي هو الخوف السر خوف السر الخوف من غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى مثل الذي يعتقد في غير الله تبارك وتعالى يمكن أن يضر أو ينفع والقاعدة عندنا لا يضر ولا ينفع إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن لعبد الله بن العباس ااا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضرك لا بشيء قد كتب الله عليك فإذا المسلم لا يخاف إلا من الله تبارك وتعالى يعلم أن النافع الضار هو الله فإذا اعتقد أن الضار غير الله تبارك وتعالى هذا هو خوف السر هذا هو الكفر والعياذ بالله بل عليه أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله وأن الله تبارك إذا أراد أن لا يضرك شيء لن يضرك شيء أبد بأمر الله سبحانه وتعالى كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى فلا يخاف المسلم إلا من الله جل وعلا وذاك يذكرون عن سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى أنه لما دخل على الحجاج وكان قد عزم على قتله قال له الحجاج لو عجلنك إلى نار جهنم يعسى أقتلك ثم تدخل إلى النار قال لو عجل لنا كإله ماذا قال له سعيد بن جبير قال للحجاج قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك كإله يعني لو علمت أن الجنة والنار بيدك لاتخذتك كإله من دون الله تبارك وتعالى أنت لا تملك شيئا لا تملك النار لا تملك الجنة لا تملك ان تضرني بشيء إلا إذا أذن الله بذلك سبحانه وتعالى فإذا أيقن المسلم هذا الأمر ولم يخف إلا الله تبارك وتعالى عاش حياه سعيدة والعكس صحيح إذا خاف غير الله تبارك وتعالى الخوف العقدي خوف السر فهنا يكون قد وقع في الكفر والعياذ بالله وإذا قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لأنكم إذا خفتموهم لن تكونوا مؤمنين وهذا خوف السر خوف القلب أما الخوف من أشياء ظاهرة كما قلنا فهذا لا ينافي التوحيد ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته أبينا محمد الآن نذكر الأسئلة الواردة منكم الأمس أنا ما أخذت تلفوني معي ذلك ما انتبهت للأسئلة فالآن نقرأ الأسئلة إن يقول ما هو توحيد الحاكمية يعني هو لا شأن له الحين في حديثنا هذا لكن إن شاء الله تعالى إذا شرحنا كتاب التوحيد أو شرحنا كتاب كشف الشبهات ممكن نتكلم عنه لكن على كل حال باختصار يعني توحيد الحاكم أن أنه لا يحكم إلا الله الحكم لله إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى هذا هو توحيد الحاكم إن الحكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما لا, لا حاكم إلا الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا ما, أحد ما في احد احسن من الله حكما سبحانه وتعالى فالحكم لله واذا قال الله تبارك وتعالى من لم يحكم بما انزل الله فأولا كوم الكافرون فالحكم لله تبارك وتعالى هذا قولا واحد ما في اي كلام لكن الذي ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى على التفصيل وذكر اهل العلم واستنبطوه على مدار التاريخ ان التوحيد قسمان توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. هذا هذا فقط للتوحيد. المعرفة توحيد المعرفة. في قول الله تبارك وتعالى: "قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد". تعريف بالله من هو الله سبحانه وتعالى. وتوحيد القصد والطلب في قول يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون. هذا القصد والطلب أو التوحيد العملي والتوحيد العلمي. هذا هو التوحيد الذي يعرفه أهل العلمي. ولكن بعد في يعني تقريبا في القرن الثالث الهجري لما بدأ دخلت المعتزلة ودخلت كتبهم وتكلم الناس وخاضوا يعني ظارت المعتزلهم ودخلت كتبهم ودخلت كتب اليونان وغيرهم بس الشاهد أنه لما خاض الناس في هذه المسائل وصاروا يتكلمون في الأسماء والصفات وعاثوا في ذلك فسادا والعياذ بالله هنا أهل العلمي جاءوا إلى توحيد الروبوبية الذي اللي فيه المعرف والإثبات وراء أن جل كلام هؤلاء المبتدع المنحرفين جل كلام وجدوا أن جل كلامهم في توحيد الأسماء والصفات في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى سواء في نفي الأسماء والصفات كما فعلت الجهمية أو نفي الصفات كما فعلت المعترزين نفي الصفات نعم. كلها كان فاعل المعتزلة أو نفي بعض الصفات كما فعلت الأشاعر المثوليدية والكرامية وغير وال وال الشاعرة طيب لما فاء والكلابية هم أصل معتزلة قبل الأشاعر الكلابية هم أقوى منهم أصلا وأقرب إلى أهل السنة لكن على كل حال الكلابية والماتوريدية والأشاعر يثبتون بعض الصفات هنا اجتهد أهل العلمي في الرد على هذه الفرق جهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعر الماتوريدية وأمثالهم حتى الـ الـ الكرامية الذين اشتهروا بالتشبيه أو غيره بالغ في الإثبات فلما اهتم أهل العلم بالرد عليهم صار كأنه نوع نوع ثالث، كأنه نوع ثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وإلا في الحقيقة أن توحيد الأسماء والصفات داخل التوحيد الروبوبي، وهو التعريف بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا. فهذا هو التوحيد المعروف عند أهل السنة والجرة عليه الأمو. بعد ذلك الخوارج لما صار كثر كلامهم كلام الخوارج على موضوع الحاكمية والحكم إلا لله وخرجوا على علي وقتلوا رضي الله عنه شهيدا. وظهر شرهم على المسلمين وغير ذلك بدأ بعض الجهلة الذين استجابوا لهؤلاء يعظمون هذا النوع بالذات مع أن كل أنواع التوحيد مهمة فصاروا يبرزونه وحده ويثيرون للكلام وحده وكذا تقليدا لهؤلاء الخوارج فصار يقول إذن التوحيد أربعة أنواع ندخل توحيد الحاكمية أيضا مع توحيد الألوهية وتوحيد الربوية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا خطأ هذا خطأ حتى أن أصلاً توحيد الحاكم يدخل في الأسماء والصفات ويدخل في توحيد الربوية ويدخل في توحيد الألوهية فلذلك لا يصح هذا التقسيم وقد أنكر أهل العلم على من قسم هذا التقسيم والله المستعان يقول هل سبق أحد العلماء محمد بن عبدالوها في بيان نواقض الإسلام أهل القرآن القرآن ذكر نواقض الإسلام الحديث ذكر نواقض الإسلام علماء المسلمين ذكروا نواقض الإسلام هو فقط رتبها فقط فيقول قال هل سبق أحد فيه تصنيف في مصطلح الحديث مثلا أو في التصنيف في أصول الفقه أو التصنيف في الفرائض نعم يعني كانوا يتكلمون عنه الآن صار التصنيف في تقسيم توزيع ذكر التفاصيل هذا كله من الترتيب هذا الشيخ عبد ما أتا بشيء جديد ولما ذكر نواقض الإسلام ذكر كل ناقض وذكر الدليل بعده آية أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن ذكر ما ذكره الله جل عليه وذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول هل إعانة الكفار على المسلمين تختلف عن مظاهرتهم لا الإعانة نوع من المظاهرة الإعانة نوع من المظاهر مظاهرت الكفار على المسلمين بيعانتهم على المسلمين ونصبهم عليهم هل مساعدة بعض الحكومات لدول الكفر على القضاء على الإرهابيين تندد ضمن واقض الإسلام؟ لا، ما تندد بالظلم واقض ولكن هذا الباب يعني أنهم لا يقدرون، لا يستطيعون أن ينهوا هؤلاء الإرهابيين أو يدفعوا شرهم، فيستعينون بغيرهم لدفع شرهم. هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولا شك تركه أحسن إذا كنا نستطيع، لكن كنا لا نستطيع. لا ما لا. أن نستعين. بمن يعيننا عليهم في دفع ظلمهم وأذاهم عن المسلمين يقول لماذا المبتدع وبعض الطوائف يكرهون الشيخ محن عبداللهاب طبيعي جدا لأنه يرد عليهم يدعو إلى التوحيد يدعو إلى محاربة البدع ورد شرهم طبيعي جدا يكرهونه هذا أمر طبيعي قل كل أمة محمد بالجنة صلى الله عليه وسلم وهل مرتكبوا الكبار يدخلون الجنة بحكم أنه من أمة محمد وأيضا أولادنا لا يصلون مع العلم أني أجتهد في حدهم على الصلاة ولكن لا فائدة يصلون يوما ويقطعون عشرا على كل حال أه نعم أه كل مسلم كل موحد يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذه قاعدة كل موحد يدخل الجنة لكن هناك فرق بين من يدخل الجنة ابتداء ومن يدخل الجنة مالا يعني متأخرا لماذا؟ لأنه عنده معاصي كبائر والعيادة بالله فأهل الكبائر وأهل البدع نعم مصيرهم إلى الجنة طالما أنهم موحدون لم يخرجوا من دائرة الإسلام كل مسلم سيدخل الجنة ولكن هناك من يدخل الجنة أوليا وهناك من يدخل الجنة ماليا أي متأخرا بحسب ما عنده من الكبائر والبيدع والمعاصي بشكل عام فهم مصيرهم نعم إلى الجنة لكن يتفاوتون في هذا يعني في مكثهم في النار وقد لا يمكث الواحد في النار يعني يغفر الله له بالشفاعة وغير ذلك شفاعة المؤمنين شفاعة الملائكة شفاعة الأنبياء شفاعة الشهداء فالمهم أن نعم هناك من المسلمين من يستحق دخول النار وهناك من من سيدخل النار ولكن لا يخلد فيها لا يخلد في النار إلا كافر يقول الأولاد لا يصلون مع لأن اجتهد في حثهم مع الصلاة اجتهدوا في حثهم واجتهدوا في الدعاء لهم إن الله يهديهم سبحانه وتعالى هل يوجد أحد أنكر ربوبية نعم هناك من أنكر الربوبية وهناك من أنكر الألوهية فرعون دع الألوهية ودعا ربوبية قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري دع الألوهية لكن أكثر الإنكار أكثر الشرك وقع في الألوهية لكن هناك من أنكر الربوية خاصة في أيامنا هذه بعد كالملاحدة وأمثالهم يمكنون الربوية أصلا يمكن وجود الله ما معنى أرشدك الله أرشدك أي هداك وبين لك ووضح لك أرشدته دللته أعلمته بينت له وهكذا ما هو الدليل السمعي والعقل على إن الله خلقنا أما السمعي فآيات القرآن الكريم الله خالق كل شيء والذي خلقكم سبحانه وتعالى وغير ذلك وأما العقلي لا خالق إلا الله كل ما عاد الله فهو مخلوق فليخلقوا ذبابا كما قال الله تباركوه إن لذين تدعونا من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلوهم الذباب وشيء لا يستنقذوهم ضعف الطالب والمطلوب ما يستطيع أحد أن يخلق هذا عقل واضح يلا مع تقدم العلم الآن وكذا لا يخلقوا شيئا أبدا هذا العقل واقعي، ما يستطيع أحد أن يخلق شيئا، فهذا دليل أن أن في خالق، بعض يسميه الطبيعة، بعض يسميه الصدفة، بعض يسميه العلة، نحن نسميه الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، وآمنا بذلك، وقال الله أنا خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولم يجرؤ أحد أن يقول أنا الخالق. فرعون قال أنا ربكم الأعلى ثم لما أدركت الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل النمرود لما قال أنا أحي وأموت أرسل الله إليه النغف دخلت في أذنه فصار له ربني عال حتى مات يقول اضربوني إني عال حتى مات من من الذي ادعى أنه خال غير الله تبارك وتعالى واستقام له ذلك لا يوجد حقيقة التوكل على الله هو أن يع... التوكل من أعمال القلوب هو أن يعتقد أو يعتمد القلب اعتمادا كليا على الله في جلب مفأة ودفع مضرة هل العلماء وطلبة العلم في هذا العصر يعتبرون يكملون رسالة الرسل الأنبياء؟ نعم يسيرون على طريقهم يسيرون على طريقهم كملة الرسالة. بمحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يبلغون هؤلاء مبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا و لكن ورثوا العلم فمن أخذوا أخذ بحض معفر فهؤلاء لا نقول مكملون لأن كملت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم و لكن هؤلاء مرشدون داعون هادون إلى هذه الرسالة المباركة ما هو أفضل كتاب لشرح ثلاث أصول حقيقة شرح كثيرا هذا الكتاب أنا عندي من أفضل الشرح شرح الشيخ صالح آل الشيخ وشرح الشيخ بن عتيمير رحمه الله تبارك وتعالى والشرح كثيرة من لم يبقى أحد أهل العلم لم يشرح هذا الكتاب الكريم المبارك خاصة علماء الدعوة نجدية لكن الشرح كثيرة جدا لهذا الكتاب كيف التوفيق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة وفتوى التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة وهالورد في التاريخ الإسلامي تباعد بين المصلين سب وباء من الأوبية طيب هذا فتح لنا باب الآن في قضية الصلاة الآن الحمد لله يعني من البارحة أو من الأمس أذن بالصلاة في المساجد مع التباعد وهنا صار لغط وذلك أن بعض أهل العلم قال مثلا لا تصح في بهذه الطريقة بهذا التباعد متر أو متر ونص أو مترين قلة أو كثر المهم تباعد مقصود متعمد بين المصلين فذهب بعض أهل إن هذه الصلاة لا تجوز وليست هذه الصلاة التي أمر الله بها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف وقال سووا صفوفكم وقال لا تدعوا فرجات للشيطان صلى الله عليه وسلم وقال إن فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وفي رواية من حسن الصلاة فإذا كان الأمر كذلك قالوا إذا هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي أمر بها وإذا قال بعضهم لا تجوز هذه الصلاة صلوا في بيوتكم وذهب آخرون إلى أن خلاف هذه المسألة وهي أن لا الصلاة في المسجد مع التباعد أفضل من الصلاة أو أولى من الصلاة في البيت ولو كان هناك تقارب نحن الآن عندنا أول شيء المسألة الأولى وهي مسألة اجتهادية المسألة اجتهادية يعني ليس فيها هذه نوازل فما الاجتهاد واسع ولذلك نعذر من يقول ان هذه الصلاة لا تصح بهذه الطريقة له وجهة نظر والذي يقول تصح وتجب في المسجد ولو بهذه الطريقة بدل الصلاة في البيت أيضا له وجهة نظر فلا ينبغي يعني الإنكار في هذه المسألة نعم لا بأس بالمناقشة لا بل... لكن الإنكار كأنه فعل شيء منكرا ظاهرا غير صحيح أبدا مسألة اجتهادية لكل قوله ولكل رأيه وتحتمل المسألة القولين حقيقة لكن كوجهة نظر في هذه المسألة أنه إذا كان أهم شيء وصلات الجماعة أهم من صلاة المسجد أهم شيء أن تصلى جماعة هذا هو الأصل أن تصلى جماعة فلو قال لي مثلا نحن نصلي في البيت فرادا أو نصلي في المسجد بهذه الطريقة ولا نصلي في المسجد بهذه الطريقة ولا نصلي فرادا أو قال قال أصلي وحدي في البيت أقول لا أصلي في المسجد جماعة طيب ولا تصلي في البيت وحدك لكن قال لا نصلي جماعة في البيت ونعتقد النصات بهذه الطريقة مشوهة ولا ينبغي أن تصلى بهذه الطريقة لهجت نظر لهجت نظر. نظر يبقى أمر الذين يخافون على أنفسهم أو يخافون على غيرهم من الفيروس أو ما شابه ذلك من الأمور كان يأمره أبوه مثلا أو أمه بعدم الذهاب إلى المسجد خشية العدوى طبعا هذه مبالغات في هذا الأمر لأن العدوى لا تنتقل بالهواء إلا إذا كان هو مقصرا في هذا الجانب أما الأصل العدوى لا تنتقل في الهواء فإذا كان يحرص لا يلامس أحدا ويأخذ معه سجادته ويصلي ويرجع ما في بس إن شاء الله تعالى يصلي في المسجد لكن إذا صارت الأمر عنده رجل كبير في السنة يخشى عليه من العدوى لضعف مناعته أو ما شابه ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى يصلي في بيته فلا يشدد في هذا الأمر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه يكون يزيل هذه المسألة طيب الذي يدعو الأموات كالذي يطلب من الحي يدعو له أم هناك فرق ذكرنا هذا بالتفصيل قبل قليل وبهذا نقف هنا إن شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته